اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنسانا اللهم من أحريته منا فأحريه على الإسلام ومن توثيته منا فتوسه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضل لنا بعدها